قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ 112. إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد 113. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. 111. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب 112. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد 113. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي 114. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي 117. إنه سميع قريب 118. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب 119. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد.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 114. لا سذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو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 112. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 113. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 114. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 119. الذين كفروا لهم عذاب شديد 110. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 111. زين له سوء عمله فرآه حسنا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 112. ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير 113. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج 118. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 119. يولج الليل في النهار ويولج النهار